لأنك لو أثبت لا بالمثبتات ولو نفيت لا بالمنفيات المنفيات، فإن في التشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبت أن أن نفيت، فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم لا. إذن لا موجود ولا معدوم وهذا ممكن؟ ان يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما او موجودا معدوما لا يمكن إذن أنزل الآن فرضتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالمنتمعات والمنتمع طبعا لا يوجد له أفضل كيف الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد يظهر القوة فقد شبهت يقول قلت ليس بحي فقد شبهت وان قلت سمير شبهت وان قلت ليس شبهت وش اسوي قلت قل لا سمير ولا غير سمير ان موجود شبهت ان لا موجود شبهت اذن ماذا ما اقول ها؟ قل لا موجود ولا لا موجود هذا غاية ما من الانتناع وقال من الشيخ رسالة المتينية رحمه الله قال يا جماعة يعني بهذا المعنى مو هذا اللطف كانت بذا فرقت من تشبيه بالنفتات والمنفيات ومع ان المفتات والمنفيات امر ممكن فقد شبحت منه لماذا بالمنتمعات لان تقابل النفي والاسباس باجماء العقلاء من باب سيقاب المقضي من باب تقابل ما يعني لو اكلنا لا سلمنا جدلا بان الحياه والموت من باب تقابل العدم والملكه وانه يصح ان نقول لا حي ولا ميت في علاقه الحال والموت فجمل مثلا الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لانه لاقه الحال والموت يعني لو سلمنا جدلا نوافقكم بان تقابل الحياه والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكه التي يجوز أن تنفى عما لا يكون محلا قابل لها لكن لا, لكن لا لا يمكن أن تخرج عن إثبات النفي لأن تقابل إثبات النفي من باب تقابل إيش النقرين يعني ما في الشيء إلا موجود أو ما الا إلا ثابت أو ممكن فإذا, فإذا نفيتم خدمات المثبت والنفي او الوجود والعدم فقد اثرت بما اجمع العقلاء على امتناعه لماذا لان تقابل الوجود والعدم والافراط والنفي ذلك تقابل النقيضين اللذين اجمع العقلاء على انهما لا يجتمعان ولا يتفعلان فانت لا بد ان تفوض ان وإما بالعدل إما أن تقول يسد الموزود أو تقول يسد تمعدون أما أن تقول لا موزود ولا معدون فهذا شيء من تنى. على كل حال صارت تعطين كم موعا خمسة روان الخامس في الثاني يقول هؤلاء غلاة القرامطة والباطلية غلاة القرامطة والباطنية يقوم هكذا لا يصفون ولا بالثبات الثبوتيه ولا بالسلبيه وهو كما ارخى طيب إذن خمسه انواع التعظيم اهل السنه واجماعا يتبرؤون من جميع هذه الانواع ويثبتون الله كل ما اثبته لنفسه ويقول هؤلاء انكم ما فرغتم من شيء الا وقعتم في شر منه لا نتيجه حسنه في شر منه عرفتم لأن هؤلاء ذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وعطتوا صفة أخرى نقول بهم هذه الصفة موجوده في المخلوق فقد يقعتم فيما فرغت منه من حيث التشبيه المخلوق وشر منه من حيث تحريف النص ونظر مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وانما له قوة لماذا لم ينفت حقيقية قال لي هذا يقفل التشبيه بالمخلوق الذي له يجل. وجارح يقول طيب والقوة هل المخلوق لقوة نعم ما, ما يستطيعني يقول له والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل انبار رعف قوة ثم جعل انبار قوة رعف هو شيء فانت لكم الآن لكم قوة ضعف. كان لكم ضعف ثم قوة ثم قال فانتم اذا قوتم اليد او قوه وقعتم في التشبيه على قاعدتكم لانه مخلوق قوه فولزم على قاعدتكم ان تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه وارهنا قلنا وشر من, من, من مفر منه وهو تحريف النص حيث حرفتم معنى النص الى معنى خلاف الظاهر وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه في شر منه طيب يقول ولا تنفيذ يعني كذلك ايضا نثبت بلا تنفيذ وهذا من المؤلف جيد جدا حيث أكاد نفي التنفيذ ونفي التشبيه فان هذا اولى اولى بوجهه ثلاثه الوجه الاول ان نفي التمثيل هو الذي جاء به النص كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى ثلاثه اضرب لله الامثال ولا شك ان استعمال الالفاظ التي جاءت بها النصوص اولى بكثير من استعمال الفاظ جديده لماذا لأنك إذا استعملت النصوص التي جاءت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربط الناس ربطهم بالنصوص وربط الناس بالنصوص له له أثر جيد محبوب وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي كراه لماذا لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض والاختلاف وثالثا أنك إذا استملت الألفاظ التي جاءت فيها النصوص فإن ذلك أدق أدق وأذين مما إذا استملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت في النصوص إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص الثاني ان نفي التشبيه من اي وجه لا يصح لانه ما من شيئين موجودين الا وبينهما تشابه في الجمله لولا هذا التشابه ما استطعنا ان نعرف المعنى ابدا فلله حياه والإنسان حياه فيه منه تشابه لكن هل فيه تشابه فيما اختص به كل واحد وهنا للمخلوق الحياة تتميز عن حياة الخالق وللخالق الحياة تتميز عن حياة المخلوق كما أن الخالق ذات تتميز عن ذات المخلوق وكذلك المخلوق ذاته تتميز عن ذات الخالق الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات لاننا من حين من نقول كل من اثبت لله صفه فهو مشبه فاذا قلت من غير التسبيب صار مناها عند هذا عند هذا القائل من غير اثبات صفات وهذا ما ننبا وهذا ما اذا فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المعلّفة في هذا البعض إني مريد جنبه من غير, غير تنفيذ لأن نفي التشبيه من كل وجه كما أعرقتم بأصفح ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة مشدد يكون مهنة على اعتقاد هذا من غير إثبات صفاته وأما في الوجه الثالث فلأنه هو الأصل الذي جاء به القرآن ما؟ إيش الناس هم في هذا؟ هم هم معطلون لكنه لا يهربون عند الناس ولا هم معطل لأنهم عطل من صفة ما لا. طيب عطلة عندما تذهب يمشون. هم ما لنا يعني هؤلاء ما في ولا أثبات. تفوروا نعم نعم نعم يحتج بالاله من موضوعات الوجود والعدم الماضي ولا فهم من باب من تقابل العدم والملك هذه باجماع العقل انه من باب من تقابل النقيضين لكن لا يقبل ان ما يقضي ان كل موجود ولا معدوم نعم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 نعم نعم نعم نعم في نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا هذا الأنكر أنكر. الإثبات فقط ولنكر النبي لكن هؤلاء ينكرون الإثبات هم في جميعا يقول لا يوصف في إتفاق ولا نفي نعم لا. هذا كله الطواف الأربعة لهم إتفاق لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا لا يوصف كذا ومنهم من لا يصف النفي. نعم. أما الله الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخضر لما يخالف بين النوعين أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخضر ولم يقل وكل ما جاء في الأخضر أيضا ما قال النبي هو حق يعني القرآن كله صحيح قال له هذا قيد قال او صحة الاخبار فانت الان طيب يريد منه كما قد شاء هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة البرحمن الرحيم ها كيف ذلك وهو يقون يمره كما قد جاء؟ يعني نستعرض الله إيش؟ إذن معناها ماك ما نفق ما, نفق ما نفق لا نتعارض الله؟ لا نستعرض الله؟ لا نحتمل حرف الجب ونحن نقول إذا ما أجر و... لا لا لا لا تجب أمثلة أن أنا أقول هل قول يمره كما قد جاء؟ يعني بذلك مذهب المفوضه اننا نقرا هذا اللفظ كما قد جاء اننا اذا كيف, أنا كيف أنا نفهم كلامه نعم ايها الشيء انا اقول قال نمره كما قد جاء نعم ليش لأنها ألفاب جاءت بمعنى فإذا كنا نمره كما قد جاءت لازم من هذا اثبات لف وإثبات المعنى واضح ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول لأنه لا نرد ذاك بالعقول فهذا يدل على أنه اراد امرار اللفظ والمعنى وليس امرار اللفظ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط طيب قوله ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة الى مذهب من؟ يوسف مذهب الأشاعر بس الأشاعر الذين يقدمون العقل على النقل في بعض في باب بس باب. يجعلنا العقل مقدم عن هذا العقل نعم هل قولهم هذا صحيح محمد صحيح صحيح نعم أولا قولهم العقل ودليل ينفر العقل نفسك نعم ان يتصر في الامور نعم <تصفيق> نعم هذا واحد ثانيا نقول انه لو لو, لو كان يعني الى الى عقل من نحن نحتاجه نعم نعم لرجع الى الى الوقود فان الى الوقود متناقضة مختلفة فالى من نرجع نعم ثالثة. العقول تغذب أن يقال بشيء قلبي يعني مثلا لو قلنا أن تفت رجل خلو وغائل فإن ذلك يعني يستحال أن يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو مباقر مباقر نعم أنت يا هذا الذي أراد أن يقول أن الشيء لا يعرف إلا بمثله أو بأخبار صادق بمشاهدته أو بخبار او أخوان صادق أو بمشاهدة بمشاهد كثيرة يعني مشاهد هو أو بخبر صادق أو بمشاهدة كثيرة نعم طيب لكن الكلام لا نرد. فالكلام هنا في رد الشيء لا في بإثاثه لا بس عند كان على إنكاره قول محمد يقول أنه إذا كان في الأمور الدنيا لا يقبل وصفه إنسان لا يقبل وصفه إنسان فيما في مصفات العقل بل لا بد أن يكون له بالخبر أو المشارف وهي سفر مخلوق. بسفر الخالق المدولة أليس كلم العقل إلا إذي يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا, إلا بموارج عنه يعني ما يمكن تنكر صفت رجل إلا تتنكر صفت عن نفسه أما إذا تتفث عن نفسه فإنه لا يمكن أن تنكر عن صفت هذا بالنسبة للبشر فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته بنفسه نعم هذا مهم هو مجلت هذا مجلت الإثبات من حيث هو يعني أنه يجب علينا أن نثبت لله السبات كما أثبتنا لهم ذاتا ولا أزمن إثبات السبات يعني يقول مماثلا للمخلوقين كما ادعيتهم هذا في الرد على الذين اول لهم لا يحكمون بالعبد لا ترفون عن الله ولله نعم نعم تحكيم المصالح في هذا الباب تحكيم من لا يدرك فتح العبد لا تدركوا, <محن> لا تدركوا الأبصاد شكفوا من هذا يعني أنها قد لا يمكنهم وإدراكم عاجبا ممكن على الله أو يجوز على الله فواجبوا في ذلك إلى إلى النقل على كل حال عندي كنا ذكرنا عظم خمسة أوجه ذلك اليوم لا أبد من مراجعتها لأنها مهمة لأنها مهمة ولكن الواحد منكم يصدى لك كتابة الأشياء هذه أه؟ مكتوبه طيب اذا ما نحن نعلم تعطيل ايمان النصر صح تعطيل النصوص وتعطيل السهاب وخلال المتلازمين تعطيل النصوص بان يعطل دلاله النصر على ما يدل عليه تعطيل السفود ان يعطل الله سبحانه وتعالى عن عن ذلك جيد يتطابق مع ايضا النقل انقسم من وزن اخر الى قسم من وعظيم مقبارك هو أن يمشى كل شيء في إثبات ولا يبدو في الهاتف وهذا يقرع نقاح والباطلين هو هذا ولا وهذا ما هو يقول غلاس الغلاس، طيب وسبق لنا بيان هؤلاء هذه الأشياء، وثلاثين شهراً تعارض ذلك عندما يكون ملّف الصفات السابقة في هذه الأشياء. قال ولا تمثيل، سبقنا أن التمثيل اولى من أي أن نفي التمثيل أولاً من نفي التشبيه من وجه نعم نعم ومن على مسار النص او لا من ابتلاء له الاخر طيب الثاني النعم الذي تشويه يستدعي الامر الكبار وهو انه اطالع عند القوم ان التشويه طلعت قومه او بس إلى كل ملايك نعم في العادة المشترفة أنهم نعم نعم أحسن في يعني ما هي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا الأول لأنه ما شيئين موجودين لا وغيرهما قدر مشترك يستدعان فيه كلا، طيب. إيه. المثال. المثال. اللي على الأخير. مثل المثال على. أن أن نعم. مثل الوجود. نعم. الله سبحانه وتعالى كل موجود. وبني آدم موجود. ولكن لا شك أن بينهما لكن أصل أصل كل من موجود. أحسن أحياء. مثل كل شيء. البصر طيب لا كل شيء هذا عام ما هذا كلها هذا الشركه في كل شيء طيب ما شهو الجراب عن عندك وجراب عن أن أن, ان, ان, ان التنسى بأفورك هصولة تعويذ للناس على الأخذ النصوص لا لا نتحد عنه هل تعلم بأن اتباع على الأخذ النص أولى نعم طيب ثم قالوا رحمه الله تعالى فكل من أولا في الصفات كذب من غير ما الثابت فقد تعدى كل كذب الخبر فقد تعدى وقام المعلق الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الساق في العموم قال العلم واذا كان المبتدا يشبه الساق في العموم حسن اقتران وخبرين بالفاء ومثلون ذلك بقولهم الذي يأتيني فله درهم الذي يأتيني فله درهم طيب وهذا النعمة هي من أول فقد تعبد نعم نعم فكل من أول في الصفاتي. من اسم موصول يشمل كل مؤول يعني سواء كان سؤوله عامًا او خاصه فاذا اول اي نص من غير الاساس فانه يكون متعديا وسواء اول في الصفات الخبريه او في الصفات الفعلية او في الصفات الذاتيه فانه يعتبر متعديا فمن قال مثلا ان المراد باليدي ان فهم فمن اول بل قال ان المراد بالوجه السواء فهم اول بل قال ان المراد بالصياء السيله فمن اول وتفياؤه اياه مقتيدا من دار التصانع وانه الحقيقه ان هذا تحريف فكل تأويل ليس له اصل فاننا ينبغي ان نسميه تحريفا كما نطق به القران يحرفون الكلمه عن مواضعه فكل من حضره من اول كلمه عن ماده وحمله على ماده الاخر فقد حضره وقول التلافيع يعني كما, كما ان من اول في ذات الله من غير الذات وما المعتدي فكذلك من الاول في الصفات وهذا يشارك من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات فكما ان يثبت الله عز وجل ذات الله تشبه ذات المخلوقين فان النسب تدعي صفاة لا تشبه صفات المخلوقين وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأمينه فانه يكون متعبدا. فإن يجد تريم التعييز فإن ذلك لا به ولا يعد هذا تعديا مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أتبه فإذا أحسرته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سعرني أعطي الله ولئن السعابني لأعيذ الله هل عرف قدسي لو قال قائل غاهق ضار الحديث ان الله يكون سمع الانسان وبصره ووجهه ورجله فلماذا تعارضون هذا الحديث وتقولون إنهم رأوا أن الله يسجد هذا في يسمعه وبصره ومشيه ويربطه ما جواب؟ يقول الجواب بأن عندنا دليل لتقول على ذلك ما هو الدليل؟ السمك وقل هذا الزوجل من آدالي وليا فقد آدمته بحرق من آدالي وليا فقد آذنته بالحرق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه فإذا أحبنته كنت سمعه الذي أسمع به يبسعه الذي أرشبه ويده الَّتِي يبتش بها الَّتِي الذي يمشي بها ولا وَلَا لأعطيانه ولا فَهُوَ بوعي لنا فهنا فيه عاد ومعبود يقول له ما تقرب إليه عاد فيه متقرب ومتقرب إليه. ما تقرب الي عبده فيه فارق ومفرق عليه مما وفارق عليه وهي أيضا سائل ومسؤول ومعطل ومعضى ومن سعيد ومن نعم ولم سأل الله أتنه ولم سأل الله أتنه وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا فإذا كان هذا داما على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباوين بقرا من الشيء المباين كيف يكون سمعه وبصره ووجه ورجله على المستحيل أيضا السم والبصر الذي يجيب بعض من إيش بعض من المخلوق ولا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالف هذا شيء مستحيل فعندنا دليل على هذا هل... على هل... على هل... على التاويل وإذا قام الدليل على التاويل فإننا نقول, فإننا نقول ليس ظاهر, الحبي... ليس ظاهر الحديث مقصودا بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي يدعي ليس ظاهر الحديث لأن ظاهر الحديث يناقض سواعة لان ظاهر الحديث المدعو يناقض سياقه ومعلوم ان ظاهر كلام ما يقتضيه سياقه سياقه والألفاظ ليس كل ناقص له معنى منفرد فالألفاظ يكون معناها يغني بعضها الى بعض فنحن هو على اخرج عن ظاهر الحديث ويغني اول وإذا تنزلنا جذلا وقلنا إن هذا تأوين فإننا نقول إن هذا التأوين قد دل عليه الدليل وإذا دل عليه الدليل من كلام من تعولنا كلامه لما خرجنا بكلامه عن بعضه لأن المتكلم أعلم بمرانه ومن ذلك أيضا ما جاء في الحليل الصحيح إن الله تعالى يقول عبدي جرت كلمة الأم ومن رض فلم تعظني فان لو اخرنا بظاهر هذا اللغز يقول ان الله يرضى وان الله يجوع وهذا شيء مستغير عن الله لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال ان عبد فلان جاء فلم تعظني ومن فلم تعظ فهذا يدل على, على ان هذا اللفظ الظاهر أو الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد لأن الله تعالى غيره من بنفسه الحاكم أنه مؤلف رحمه الله اعطانا قائده ان جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على فئوه فإنه مؤتبه ثم قال كذا أي كما أننا لا نعود في الذات يجب أن نعود في الصفات لماذا؟ لان الكلام في الصفات فروع عن الكلام في الذاكره قال فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى خمسه اف والعياذ بالله تعجى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى كل هذا اوصاف من اول في الصفات من دون دليل تعدى على اي شيء تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص لان هذا التأمين تعدن على النص ويخلاج الله عن ظاهره وتعدن على قائل النص حيث كلم الناس بما لا ذيك وهذا نوع من الكاملة وهو خلاف قيمه تعالى ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم ان تظنه وخلافه قوله تعالى يريد الله ان لكم لكم ويهديكم سنن الذي يقبلكم فكل من ساله اول فقد على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله كذلك استطاع استطاع من الطول وهو الغنى يقولون تعالى وَمَا مَنْ نَسَقِ إِنْكُمْ طَيْرًا إِنْكَ هِمْ نَسْمَاتٍ أولاً الاستطالة وهو العلم والترحل اي هم الثاني يعني انه هم الاستطال وترحل عليه الله واعتد برأيه وأنكر رأي الله واجتر من فرحة وهو الإقدام الإنسان على ما ليس له بحق وقد تجرع في المعنى يعني اقدم على شيء ليس له فيه حق وهذا أيضا الذي مدين الصفات يقول هو اقدم على شيء ليس له بحق وخاب في بحر الهلاك خاب في بحر الهلاك الخوف في الأصل يطلق على, على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم ومنه الخوض في البحر، الخوض في الماء الخوض في الطين في خوض يلعبون ومع الشهدات الشيء في بحر الهلاك الهلاك هو محصي ولا معنوي في بحر الهلاك المعنوي، معنوي يبقى حيا لكنه بالحقيقة حي ميت بل المجلس على الحق خير من هذا الذي بقي على باره والثانس يقول افترى يعني الخامس الخامس افترى يعني كذب ووجه كذبه انه قال ان الله لم يريد كذب وعراب كذب فكذب في النفي وكذب صدثات مثلا بيجي قال إن الله لم يرجل يضيء وعراء النعمة فكذب في النفي فكذب في جثة العرش قال إن الله لم يستوي على عرش ولكن بالسولى قال لم يرجل يستوى العين والماراد الاستيلاء فنقول كذبك في الأول <تصفيق> من الله من حسن حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله سبحانه كذلك قليلا له تكاليف عظيمه فكانت الحقائق الوجوديه لها دلالات الله الرحمن الرحيم وعن سائر الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر رحمه الله انه لا يزول الرد الى العقول في باب الصفات وذكر تحليل التاويل وانه استطاله وتراه وافتراء ذكر جميلا حسيا من ناس. فقال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر وامرد أصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثاث استطافعون نفيها إلى العقول هؤلاء اختلفوا وابطلبوا اضطرابا كثيرا عظيما حتى أن بعضهم يوجد ما يرى الآخر أنه مستحيل يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله والاخر يقول هذا جائز فاضطلبوا اضطرابا كثيرا فيما عليه ولا ريزة أن اضطراب الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس لأن الاقوال كل ما اساساتها أساساتها تقاربت ولهذا تجد المفائل المنصوصة في القران او السنه تجد الخلافه فيها قليا واخرج لك مثلا العلم في المواريث الخلاف بان يغن في المواريث قليل بالنسبه للخلاف الخلاف في غيره لماذا لان غالب احكامه منصوص عليها ولا منصوص عليها ذلك في الناس فيه كذلك اهل الزكاه مثلا اهل الزكاه الثمانيه لا تكاد تجد خلاف بين العلماء الا قليلا بالنسبه للخلاف في لأن الاخر الزفاف حرف منصوص عليه فكلما كانت الاقوال مؤيده بالنصوص كان خلافها فيها اقل لان النص يجمع اطراف الخلاف اما اذا كانت ليست مبنيه على ليس النص ولا على عصر فإنك ترى فيها الخلاف العجيب لو شئت لقُت إن الخلاف أكثر من أصحابه، وخلاف أكثر من أصحابه. إذا كان عشرة اختلف على قول على خمسة عشر قول كيف؟ الخلاف أكثر من أصحابي. تصور؟ يقول نعم. يكون واحد له عدة قوال، يقول للواحد عدة قوال. فإذا كان عشرة كل واحد من خمسة أقوال. كم له خمسة قوال، كم سر خلاف؟ خمسين وجه. خمسين في من مناقشات اصحاب النظر اصحاب العقول الذين يدعون انهم اصحاب العقول وان غيرهم امنه وحشويه ودلهاء وما الى ذلك هم اكثر الناس اقتراها في هذا البحث ومن طالع ما ينقل عنه يعني نون منع المنع في نفسه من قال اما ينقل عنه في العجب الانجاز حتى ان كتاب الا تتصور القول من شده التفاريق فكاد الله لا من لشدة فساده فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكما يعتمد على هارضاء فيما هو أساس الرسالات وهم عرفت رب عز وجل بأسمائه والسفاده كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل ولهذا جاء المالك رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد إيش أقوالهم لأن الخلاف والاضطراب يدل على الفساد قال ترى اختلاف هذا النظر فيه السؤال الآن من هم أصحاب النظر أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهلهم أصحاب الكلام أو علم الكلام. علمهم علم الكلام. يسمون أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر قدموا النظر على الأثر أصحاب نظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال لأنهم لم يبنوا على أثير صحيحة انما بنوا على وهميات بنوها عقليات فبنوا عليها عقبته ولعله قد مر بك أن أساطينه ورؤسائه أقروا على أنهم أقروا بأنهم على بلاد. اقر بأنهم على بلد فمن جنته الرازي الذي يقول لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تروي غليلا ولا تشفي عريما ووجدت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاثبات قول الله تعالى على الرحمن وعلى العرش الثوى وقيله إليه يسعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء الشيء هل تعد ولا أثناء به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي فالراجم من السعطينهم وكبرائهم وعظمائهم يقول من هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليها لا تسمن ولا تعلم ورأيت اقرب الطرق طريقه القران يعني طريقه تحكيم النصوص في هذا الباب ثم ضرب مثلا اقرا في الرشاد الرحمن على عرش التوى فأؤمن بانه استوى على عرش واقرا اليه يفعل الكلم الطيب فأؤمن بانه في العلو واقرا في النفي ليس مثل شيء ولا يحترم به علما فليس مثل شيء نفي للتنفيذ ولا يحترم به علم نفي للتكييف ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل ما عرفتك ويقول بعضهم نهاية اقدام العقول عقال واكثر سائل العالمين ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا اذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال هذا محسن جيد قيل وقال ورسلها عن طيلة عن طيلة وقات هؤلاء ماذا حتى طول عمرهم مستفادئ اللقين وقات وغاية دنياهم غاية دنياهم اذنوا وضعوا الولايات بالله لان ما غاية دنياهم يسأل الله العافية الشك والحيرة اكثر اهل الكلام اكثر ناس شكا عند الموت اهل الكلام لانه ما عندهم عقيدة ما عندهم عقيدة ابن عليها معبودهم عز وجل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون انها عقليات فلذلك اذا جاء في إذا الساعه وجاء وقت الامتحان والمحك ظهروا نعوته حسيبا فكانوا اكثر الناس شكا عند الموت نسال الله العافيه حتى نظامهم يقول ها انا اموت على عقيده امي أم الاميه لما تعرف وكان يقول انوس على عقيده عجائز يسابوه عقيده العجائز ضجر الى عقيده العجائز لانها فطريه لهم عقيدتهم نظريه وهميه بواقع وهميه فاذا نظرنا الى هؤلاء والى مالهم والى احوالهم فهل يمكننا ان نقول انهم على حق ونضع الاثر لنظرهم لا يمكن ابدا كل انسان عاقب لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويعطي من أقوالهم لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب الله ولا من سيد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف الغريب النفس الناظم هذا يقول أرواحنا في وحشك من جسون يعني إلى هذا الحد روحه من جسده لا ترد أن تقر فيه كأنما يتمنونه الموت الان ومفارقه الروح للجسد الذي هو في وحشه منه لان الانسان نسال الله العافيه والسلامه ان يثبتنا واياكم اذا لم يكن له عقيده ضراء اللهم الا ان يكون قلبه ميتا لان قلبه ميت يكون حيوانيا ما يهتم بشيء ابدا لكن انسان ينبغي الشيء من حياه في القلب اذا لم يكن له عقيده فانه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهايه له يتقل في وحشة من, من جسمه يقول وحسن ما نحاه ذو الاسر لحاف ما اتبعه يعني ولم ترى حسن ما نحاه ايه اتبعه ذو الاسر اننا نرى ذلك نرى ذلك ودعي وثينا نرى نطالع كتب هؤلاء واقوالهم ومطالع كتب هؤلاء واقوالهم نجد أن هؤلاء الاثريين إذا قالوا قولا فإنما قلنا بقول الله ورسوله نطمئني من شرحة صدوره أما أولئك فهم على على الأكثر من هذا جائم في سراء طيب وجادا لا نهاية له وفرضيات وهميه ما اصل فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقضى لكن ما نحاهم بالأثر واتبعوه يقرأ يأخذ كلام الله عز وجل يقرأ وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله استوى العرش يستوى عز وجل على عرش كما يليق بجلاله بل يداهم من له يدام لكنها ليس كعيد المخلوقين لأن الله ليس كمثل شيء وهكذا يقرأ في القران والسنه نصيصا واضحة دينة والله لو خلو من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يغير الإنسان إذا قال انا اؤمن بأن الله لله يدل بأن الله أت بأن... بأن بأن الله له ولكن يقول بأن لا لمه للهذا لهاتين اليدين هل عليه غير؟ ابدا فالياش الأصل هو يستريح من التقلبات. يستريح من التقلبات التي لي... التي لا اساس أساس لها. ولا تجد أهل السن والجماعات هذا الباب. هم أريح الناس أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأشرحهم نفسا هم أهب السنة وجماعة ما عندهم إشكال لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة المتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك وهذا جسم وهذا عرض نسعب بهذا نؤمن بأمن الله يدا ونقول سبحان الله العظيم بان له وجها بان له عونا بانه مستنى العرش بانه يجري الى مطوانه بانه يجري الى السماء دونها غير ذلك بدون ان يقبل تقديرات نحن الذي نحكم على الله بل الله الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء اما نحن فليس لنا الا التثبيت هذه الامور ولهذا قال حسن ما نحاه للاطفال انا ازوج انك لو تلوث على احد من العام حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعره من ذلك جنده لكن لا تقراه بصفات الله على واحد من اهل الكلام لا احس بهذا ابدا يتصور ان الله منافق مخلوق ثم يحاول ان يسقط هذا النص الى معنى يدعي انه معقول وكذا متع وذاك وذا وهل وهلده وينجد الله العامل ولا متع بالنفسه ويش نحمده عليه ويش يحتمل والله يحتمل في الوقت العربية حشق معاني أي معاني مريد نعم دول قراء وهكذا ولا يقوم في قلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم في قلب العامل وهذا عمر محصوص ولهذا ما أوتي قوم وجدل إلا ظل أبدا إذا اخذت النصوص على ظاهرها سلمتها تسلم من كل شيء وتعظم الله حق تعظيمه ولا يحتاج ان تتكلم في ذات الله كانما تشرح جسما من اسماء الادميين كذلك عند بعض الناس الان يعني حتى اني إن رايت بعض الناس الكتاب لبعض الناس هل يقال ان الله ذكر او انثى اعوذ بالله الى هذا الحد نسأل الله العافيه الإنسان والله ما في قلبه تعلم لله عز وجل هو يفرض هذا الفرق يفرض هذا الفرض نعم تجريد الله أقم جري على يقر طيب إذن قل هل الله واحد من المتعدد والله يقول لمح... والله عز وجل يقول نحن نزلنا الذكر نحن نزل هذا شماع فإذا أراد الإنسان السلامه يدع هذه الأشياء يدع وش أنت بن بالنسبه للسماء وش أنت بالنسبه للارض وش أنت بالنسبه للأشياء بس بشيء تتكلم في خالق السماء والارض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قالها منهم أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيم الله الصحابة هل لما قال رسول ينزل ربنا للسماء الدنيا حين يقاتل الثل الآخر فقوموا يدعوني فأسجب له إلى آخر بماذا فكر الصحابة هل فكروا كيف ينزل؟ وكيف يصعد أو فكروا متى نستغل هذا الوقت من الشفار والدعاء والسؤال أه؟ الثاني من الاول الثاني وهذا هو الذي اراد الرسول عليه السلام منه ما اراد ان يفكروا كيف نزل وكيف ومتى يصعد وكيف صعد وكيف ينتهج هذه الفرصه في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله من يدعوني من يسالني من يستغفرني فالله ان الواجب علينا ايها الاخوه أن نعرض عن ما قاله أهو الكلام في هذا كله. ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة هم عندهم شيطان وعندهم جدل نقول اانتم أعلم بالله أم الله إن قالوا نحن أعلم بالله من الله حالتو عليهم خط أحمر من هامهم للأفهام كفر وإن قال الله أعلم يقول ماذا قال عن نفسه لا نسك كذا وكذا وكذا طيب ايه اقبلوا هذا لماذا لا تحاولون الزيع من والله عز وجل وضح مبين وكلامه أبين الكلام يريد الله لمبين لكم مبين الله لكم أن تظلوا ونزلنا عليك الذكر وليس يبين للناس من يزل عليهم فالقرآن مبين والرسول عليه الصلاة والسلام مبين كلها الحمد لله مبين ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبور كيف نتغوط كيف نلبس كيف نأكل، كيف نخرج كيف نأكل كيف نشرب كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يجعل البيان فيما يتعلق بأسمائه واسباكه التي وزدته برسالة نحن إذا لم نعرف الله ما عرفنا وإذا عرفنا فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه أما أن نحاول ما ذكره المعلف مما يشير إليه اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا اذا باي شيء يكون حسب منحاه ذي الاثار اتباع الاثار ثمانية القلب انشراح الصدر ركود النفس آه. الاندفاع وعدم القلق وعدم الحيرة كل هذا ولله الحمد في منحاه ذي الاثار يقولنا سمعنا واطعنا طيب فانهم قد اقتدوا بالمصطفى وصح فانهم اي اهل الاثر فانهم اي اهل الاثر قد اقتدوا بالمصطفى اللهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه اتبعوه ظاهرا وباطنا ومن اتبع المصطفى عليه الصلاه والسلام فقد هدي الى صراط المستقيم كما قال الله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبه الله له قال إن كنتم تعدون الله فاتبعوني وفقكم الله ومن وفق لذلك فقد شرح صدره أثناء شرح الله وسبه الإعسام فرض العالمين من ربه فاذا وفقت باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت في خير و نكرر دائما ما قاله بعض السلف لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه بالسيوف الله اكبر لو سالت اهل الدنيا من انعم الناس قال الملوك وابناء الملوك نعم لكن أهل اهل اهل العباده انعم من هؤلاء انعم وَأَسَرُوا بَالًا وَأَشْرَحُوا صَدْرًا وَأَهْدَعُوا نَفْسًا لأنهم لهم فرضوا متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقوتهم ومنامهم ويقافهم قائم مع الله والله تعالى معهم فهم أنعم الناس في الدنيا والاخره ولهذا قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبين علي بالسوفة كان هم دون لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعموا منهم ولهذا قال النبي عليه وسلم سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب من شائط الله فبدأ بها أولي سبعة العادل العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله فمنهم أن نقول الاقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل خير احرص على اتباع راهعا وضاقنا في أقواله في, في, في العقيدة والأقوال والأمال والأحال والطروب نعم لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عباده من تقبض إلى الله عز وجل وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته لغسور عليه الصلاة والسلام لا يتقبض إلى الله به يفعله ليس على من عبادة ولكن لان الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله كما ان الانسان اذا احب شخصا تجده يقلده وان كان لا يعتقد ان في ذلك عباده من وتقرب الى الله عز وجل ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما عنه كان يتتبع اثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الامور العباديه حتى يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويقول لكن هذه القائد يقول الشيخ قال فهو فيها أكثر الصحابة رضي الله عنه ثم قال وصحبه صحب الرسول منهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليس طبقة واحدة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله عز حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد من هو خالد تعرفونه لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فقل لي نفسي بيده أحد أحد لو انفق احدكم مثل اخذ ذهبا ما بلغ متاع احد من اصحاب ففرقنا خالد من اخيه اسلام وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقون للاسلام المبني ان الصحبه طبقات طبقات في السفكه طبقات في الهجره طبقات في العلم طبقات في كل شيء لا يوجد احد افضل من ابي بكر رضي الله عنه من الصحابه لان الله تعالى نص على صفته في القران الذي يثبت اليه من القيامه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك الله اكبر افضل الصحبة له وأثبت المعية له المعية الخاصة له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله معنا ثم أليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر ونحن نشهد الله عز وجل أن ابا بكر أشد الناس أمانه واصدقه في راسه أشد الناس أمانه لأن لو كان رجل يريد الخيانة ما ولأ أبو بقر فإن لدى أحد أبنائه لا قص ما ولأ أمر أحد أبنائه أو أحد قومه لكنه أمين على هذه الامه فادى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا، ونعلم أنه أفتق الناس في راسه لأنه ولأ عليهم من هو خير الناس بعده فالنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يقول يحدث انه ابو بكر وعمر وجئت انه ابو بكر وعمر ودائما يذكر اسم هذين الرجلين باسم رسول الله صلى ولهذا شاء الله ان انا بحكمتي ان يكون هؤلاء ان يكون هؤلاء ثلاثه قرماء في الحياة وفي الممات ستجودون <تصفيق> بمكان واحد ويوم سيقومون يقودهم قيام رجل واحد وهذه يجلني ثقيلا من الله المهم ان الصحب يختلفون لكن على كل حال لا احد يساوي الصحابه رضي الله عنهم في فضل الصحبة ابدا الصحبة لا, لا, لا يمكن ان يشاركهم فيها احد في العلم ربما يوجد من التابعين من هو اعلم بعض الصحابه فان رجل الاعراب اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به واخذ منه ما اخذ من الشريعه وانصرف الى قومه ولم يأتي الى المدينه للتعلم لا شك انه من التابعين من هو اعلم منه ولكن الصحته التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام علماني به لا توجد في ايضا الصحابة فعلى فاقنع بهذا وكذا نقول المؤلف سمعا وطاعه ما قنع بهذا ان شاء الله تعالى ونسال الله الميت عليه تقنع بهذا ايضا اتباع اثار المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وكفى كفى عن كل شيء كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي فيها وهميات ففي هذا النظر أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر وأكبر دليل على صحتنا